الغداة فقرأ فيها ألم ترى كيف فعل ربه ولئه قريش ثم رأى ناسا يذهبون منحبا فقال اين يذهب هؤلاء قالوا يأتون مسجدا ها هنا صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انما هلك من كان قبلكم قبلكم إنما حلك من كان قبلكم بهذا يتبعون آثار أنبيائهم فاتخذوها كنائس وبيعا من أدركته الصلاة في شيء من هذه المساجد التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بل يصلي فيها وإلا فلا يتعمدها وقال ابن والله سمعت عيسى بن يونس مفتي أهل طرسوس يقول أمر, أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقطع الشجرة التي بوئع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم بقطعها لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها فخاف عليهم الفتنة مبارك الله فيك المصنف رحمه الله, في الله. سيتكلم في هذا الموضع عند تبعي آثار النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيخص كلامه بذلك وإلا فإن الكلام في الآثار أعم من ذلك فإن الآثار أقسام منها آثار أهل الجاهلية الثقافات الفرعانية والرومانية وثقافات الأمم القديمة هذه آثار ومنها آثار الصالحين في الأمم التي قبلنا آثار الصالحين مثل ما صنع أصحاب نوح عليه السلام وأومهم بعده لما عبدوا الصالحين فيهم فإنهم تتبعوا آثارهم فالشرك الذي نشأ في الأمم القديمة سببه كما هو معلوم تتبع آثار الصالحين، فاعتبروا آثار الصالحين هذه، واعتبروا الصالحين ممن ينبغي الاقتداء بهم، وهذا أمر طيب, طيب. ثم انتقلوا من مرحلة الاقتداء إلى مرحلة تتبع آثارهم، وآثارهم كما هو معلوم آثار مكانيّة، آثار مكانيّة مثل. قبورهم آثارهم هي قبورهم وهذه آثار مكانية فتتبعوا المكان فلما تتبعوا الأمكنة صار للأمكنة عندهم آثرا في نفوسهم يتبرفون به فبدأوا يتقربون إلى الله بالتعبد في هذه الأمكنة ومن هنا تعبد الله بما لم يشرعه الله والبدع كما ذكر أهل العلم يجر بعضها وبعضها فانتقلوا من التبرك بالمكان إلى دعاء الصالحين ولاحظوا أن هذه الأمور قريب بعضها من بعض فالأول احترام الصالحين ومدحوم والثناء عليهم وهذا مشروع كما يقول أحدنا رضي الله عنه الصحابة ورحم الله التابعين وغير ذلك من أوصاف التبجيل. فانتقلوا من أوصاف المدح إلى مرحلة أخرى وهي التبرك بالمكان، باعتبار أن بركة الصالحين نزلت بنفس المكان في تراب القبر بمحل القبر ونحو ذلك. ثم انتقلوا مرة ثالثة من التبرك بأمكنتهم. إلى اتخاذ المصائط بينهم وبين الله عز وجل ثم انتقلوا مرة أخيرة بعد ذلك فوجهوا لهم العباد فلاحظوا كيف ينتقل الإنسان من خطأ إلى ما هو أكبر منه حتى يقع في الشرق هذا بالنسبة لآثار الصالحين أما بالنسبة لهذا الموضوع الذي يتحدث عن المصنف هنا فهو آثار النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآثار النبي عند أهل العلم تنقسم إلى قسم القسم الأول ذاته عليه الصلاة والسلام ذاته عليه الصلاة والسلام وهذه باتفاق أهل العلم أن ذاته مباركة أي أن الله بارك فيها ومن هنا كان الصحابة ربما الله عليهم يتسابقون على التبرك به عليه الصلاة والسلام على أمر الثاني آثاره وتنقسم إلى قسمين آثاره في حياته وآثاره بعد مماته ما هو القسم الثاني؟ أمم آثاره وتنقسم إلى نوعين آثاره في حياته وآثاره بعد مماته على أساس فآثاره في حياته متفق أهل, أهل العلم على أنه يتبرأ به. لما ورد في ذلك من الأحاديث ولإقراضه صلى الله عليه وسلم لمن فعل ذلك كما صنعوا بالتسابق على وضوئه تحت الشجرة وفي أماكن كثيرة وكما كانوا يتبركون بعرقه عليه الصلاة والسلام ويتبركون بأي شيء من آثاره عليه الصلاة والسلام النوع الثاني آثاره بعد موته عليه الصلاة والسلام، وهذه أيضا تنقسم إلى نوعين. تنقسم إلى نوعين. نوع منها آثار محسوسة، كبقاء شيء من شعره عليه الصلاة والسلام. والنوع الثاني. أثروا في المكان ومعنى أثروا في المكان أي سافروا من هنا وذهبوا إلى هنا وصعدوا وصعودوا للجبل الفلاني ونزوله في المنطقة الفلانية وأنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام كثرت غزواته وانتقل من مكان إلى مكان وكثرت كثرة نقله في سفره أي صادق والسلام إذن النوع الذي بعد مماته على الصلاة والسلام أو القسم الذي بعد وفاته على الصلاة والسلام يقسم إلى نوعين نوع محسوس مثل ما بقي من شعره عند بعض الصحابة ونحو ذلك ومنها نوع عام مثل المناطق الذي ذهب فيها النبي عليه الصلاة والسلام في سفره أو في حضره كم قسم عندنا الآن؟ ثلاثة أقسام والقسم الثاني والثالث ينقسم إلى؟ قسمين؟ كلام المصنف في أيها؟ ها؟ في القسم النوع الثاني من القسم؟ من القسم الثالث؟ فإذا التبرق بآثاره على الصلاة والسلام في حياته هذا ليس موضوع الحديث لأنه مشروح والتبرق بما بقي من أثره كشعبه على الصلاة والسلام بعد وفاته أيضا هذا مشروح نوع الثالث هو التبرك بالأمكنة التي تنقل فيها النبي عليه الصلاة والسلام وهذا موضع الكلام عند المصنف رحمه الله وضحت هذه المسألة الآن طيب, طيب التنقل الـ الـ الـ الآثار المكانية التي تنقل بها النبي عليه الصلاة والسلام تقبل القسمة أو لا تقبل القسمة أيضا كيف؟ رضي كيف؟ أحسن أينه؟ أحسن بالله الأمكنة التي تنقل فيها النبي عليه الصلاة والسلام تنقسم إلى قسمين قسم منها موضع عبادة. وقسم منها لا يقصد للعباد ماشي يا إخوان قسم منها يقصد للعباد وقسم منها لا يقصد للعباد قسم الأول مثل المشاعر النبي تنقل بالمشاعر بين مجدلها وعرفة وميناء ومكة, ومكة. وكذلك صلى في المسجد عليه الصلاة والسلام وجعل الصلاة فيه أفضلية كذلك صلى في قباء وجعل الصلاة في القباء أفضلية ونحو ذلك هذه الأمينة لا ريب أن من عمل فيها بسنة النبي عليه الصلاة والسلام فقد عمل بطاعة ومن رجها فيها بركة الأجر إنه يحصل بإذن الله. واضح القسم الأول الآن. القسم الثاني أمكنة لا يقصده النبيل العباد. أمكن عظيم. مثلاً إذا بلات موك مثلا للغزب، فإنه يمشي لمسافات كبيرة, كبيرة، وينتقل من مكان إلى مكان، وينام تحت هذه الشجرة،, الشجرة. ويأكل تحت تلك الشجرة. ويصعد الجبل الفلاني ويشرب من البئر الفلاني ونحوله. فهذه لم يقصدها النبي عليه الصلاة والسلام بالعبادة. وكذلك جلوس النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة البديبية تحت الشجرة. فإنه لم يكن يقصد جلوسه لم يكن جلوسه تحت الشجرة للعبادة. وكذلك تنقله في حواجز المديح. يدخل هذا البستان ويلهب إلى ذلك البستان أو يزور بعض بعض أصحابه هنا أو هناك هذه لم يكن يقصدها للعبادة فإذن هذه الأمثنة تنقسم إلى قسمين ما كان يقصده للعبادة والنوع الثاني ما لم يقصده للعبادة قسم الأول وهو ما يقصده للعبادة يتتبع فيه الإنسان العمل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يتتبع أذاره يتتبع العمل السنة يعني لا يجوز عند أهل الإسلام عند أهل السنة أن ننهب الإنسان الآن فيحاول أن يبحث عن أثر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالطريق الذي مشى فيه في عرفة مثلا يتفرج بنفس الطريق أو بنفس التراب أو أين صلى مثلا في ميناء ويتبرك بالتراب الفلاني مثلا أو مثلا يتمسح مثلا بقبره عليه الصلاة والسلام أو يتمسح مثلا بباب الفتح لأن النبي دخل معه يوم الفتح مثلا أو دخل مع الباب الفلاني في بمفتح فيأتي يتمسح بموضعه الموضع الذي يمشى فيه هذا لا يصنعه أحد منأهل العلم ولا يصنعه أحد منأهل السنة اللي لهم بصيرة بالسنة وإنما المقصد هنا تتبع سنة نقول وتتبع عمله وطلب بركة إيش طلب بركة الأجر والمثوبة وإلا ما في شيء مس ما في شيء المسون لا ليس له أذار حسيه ما في أذار حسيه له ومن توهم أن رأو آذاراً حسياً في المكان البلاني أو المكان الفلاني فقد غلط ومن هنا فالمخصود إتيان آرئين أماكن للعبادة وتطلب بركة الأجر من الله عز وجل لأنك تتبع فيها سنن النبي عليه الصلاة والسلام لأن الله أمرك بذلك وما آتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتوا قد كان لكم في رسول الله رسوت حسن فأنت تأخذ الأجر الخير على ما تعمله من الافداء للنبي عليه السلام النوع الثاني من الأمكنة طبعا النوع الأول من الأمكنة محدود ولا غير محدود محدود معروف المشاعر مسجد الحرام وإنما يترى العذاب مسجد النبي عليه الصلاة والسلام مسجد الأقصى مسجد قبار وحتى اتيان هذه المناطق حدد الشريعة حددت الشريعة فيها ضوابط كما سيأتي مع ذلك لماذا حدد الضوابط حتى لا يتجه المكلفون بالعبادة بدل ان تكون عبادتهم لله تتحول عبادتهم لأي شيء للمكان والتحول وارد هناك أحد ينكر في حوله وارد حول موجود فقوم نور حولوا العبادة من الله إلى المكان وقعوا الشرق الأتور ومنصوص عليه في كتاب الله صنعوا ذلك والذين يسهمون تتبعون أثار الصالحين حولوا العبادة من الله إلى الصالحين في واحد أن وجد قوم يطوقون على قبر مثل ما يطوقون على البيت تحول الطواف من البيت على القبر وإلى الله الطوافل لمن؟ لله والذبح لمن؟ هل يجوز الشرك فيه؟ هل هناك بيت غير بيت الله يطاف به؟ هل هناك إلها غير الله يذبح له؟ الشرك أكبر فحولت الحبادة التي لله بسبب تتبع عذار الصالحين حولت لمن؟ للمكان طوافل فهذا تحول الحلال حتى إن أحد كان يريد ينظر يأخذ نظرة على هؤلاء الناس الذين يطوبون فعكس الطريق ما كان يطوب كذا صار يطوب بالعكس فقابله السدنان اللي على فقال لا طوب كذا طوب مثل المسلمين عكّل قام فيصل للطواف سنان ومراتر وأوقات مستحبة وترتيب للشريعة يشرعونهم أم لهم شركاء شرعوا لهم الدين ما فتحول العبادة العبادة لله حولت بسبب تتبع الأذار من المكان في واحد يقول يا أخي أنهم شددين كيف يكون هذا الواقع خير شهد الواقع خير شهد وقد تحول العبادة لغير الصالحين يعني قد يكون العبادة أصلا التبرف ليس بأذار الصالحين بأذار أصحاب عقائد منحرم مثل عقائد الشيعة فإن الناس يطوفون على طبورهم وما هم بصالحين أصلا عقيدة مفاسدة فيطوفون، فقد يتحول تحول العبادة إلى المكان إما أن تكون أصلا تبركاً بأثار الصالحين ثم تتحول إلى المكان أو تبركاً بأثار الشياطين ثم تتحول إلى المكان وفي النهاية تصرف العبادة لغيره النصوص التي ستأتي معنا الصحابة هذا التصور واضح عندهم جلي. ليش واضح عندهم؟ لأنهم علموا وعملوا وعمل علموا أن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما جاء ليجدد ملة إبراهيم عليه السلام ويجدد ملة الأنبياء من قبله والذي وقع في الانحراب في ملة الأنبياء ما هو الشرك الأكبر وسببهما عبد غير الله وتحاكم الناس إلى الربان والطواغيط من جون الله وصارف العبادة لغير الله الصحابة هذه الصورة واضحة وما جهدوا وما عملوا ولا جاهدوا ولا صبروا إلا حتى يجددوا الملة الحنفية ومن هنا جاءت هذه المسوس لأن الناس لما وقعوا في الشرك وقعوا في الشرك بأحد كما كمسلا بتتبع عذاب الصالحين أو بتتبع عذاب غير الصالحين وكل وكلها وكل شرك إذا انتهت إلى صرف العبادة إلى المكان من دون الله هذا الشرق الأجراء الصالحين من قبل كان فيهم أنبياء ولا ما كان فيهم أنبياء كان فيهم أنبياء أم لا النصارى عبدوا من عبدوا عيسى واليهود عبدوا من عبدوا عدي ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قام بالأمة العظيمة التي تستحق كل جهد قد جاهد النبي لله حق جياده عليه الصلاة والسلام كان مما ختم به حياته أن لهم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قضور أنبياء المساعدة يحذف حد ما صنعوا شوف كلام عمر هنا قال أين يذهب هؤلاء ماذا عن أي شيء يبحثون عن مكان صلى فيه النبي ليُصلّي ووقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم وما هو مكان عبادة؟ لأن قسمت أماكن العبادة ما قصد به العبادة وما لم تقصد به العبادة فليس من مقصد الشارع أن كل مكان أو طريق أو جبل أو بئر شرب منها النبي عليه الصلاة والسلام ليس من مقصد الشارع أن الله يكلفنا بأن نعبدنا. ما الله، فمعنى ذلك إذا تتبعت هذا أنت ما الذي يحدث فيه تقع في الابتداع كما رومه روح هذا البال الأمر الثاني يتعلق قلبك بغير الله هذا الأمر الثاني وهذه ذريعة من الشهر ثم بعد ذلك تأتي درجات الانتراب فعمر لما رأىهم يصنحون ذلك قال أين يلهم هؤلاء قالوا يأتون مسجدا هنا صلى فيه رسول الله يزول فقال إنما شو التعليق التعليق نفس تعليق النبي عليه الصلاة والسلام إنما هلك من كان قبلكم بهذا يتتبعون آثار أنبيائهم فاتخذوا كنائس ونبيهم والذين صنعوا هذا منهم اليهود والنصارى مثل ما حضر النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك عبد عيسى من دون الله وعبد عزير من دون الله وإن كانوا لم يرضوا بالعبادة وعبد الصالحون من دون الله وإن كانوا لم يرضوا بالعبادة لكن العبادة التي عبداها هؤلاء عبادة شركية عبادة شركية من مات على ذلك دخل النار لأنهم من المشركين القفا الشرك الأكبر فهنا أول طريق لهذه العبادة الشركية ما هو؟ ما هو أول الطريق لها؟ تتبع, تتبع. الآثار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لو قال لك إنسان أين قال النبي صلى الله عليه وسلم أين لك هذا التعليل؟ فما الجواب؟ أن أول شيء هو تتبع الآثار. من يدخل الجواب؟ لعن الله اليهود والنصارى اتخذ, اتخذ, اتخذ اول ما يتخذون قبور انبيائهم مساجد لماذا يتتبعون اثارا ثم ينتقلون بعد ذلك من تتبع الاثار الى الى, الى صرف العباده الى هذه الاثار هذا المنقول عن عمر بن الخطاب ذكره أخرج من الظاهر في الجرح عنه، وأيضا أخرج من أبي شيبة في المصنف في المصنف هنا، ومنها فعل عمر الطاب أيضا في قطعه الشجرة. لماذا قطع الشجرة التي قوي عن النبي صلى الله عليه وسلم تحتها؟ لماذا قطعها؟ نعم حتى لا يصرف الناس والعباد تلهمهم من الله وأول طريق يذهبون به إلى ذلك تتبع آذار النبي وأصحابه تحت الشجرة ثم بعد تتبع الآذار اعتقاد البركة في أي شيء في الشجر ثم بعد ذلك اعتقاد النفع والضر فيها وهذه مدى هذا الشجر ينتهي بهم الاعتقاد بالضر والنفع فيها وهو الشجر هينا رجال القالوا لنا ثقافه عليهم فتنه ماذا تصيروا بذلك ابان لو yakumنا الفتنه الشرك والهوى والبدع هينا امر بالواحد وكان مالك بن وهنس وغيره من علماء المدينه يكرهون اتيان تلك المساجد وتلك الاثار للنبي صلى الله عليه وسلم ما عدا قباه وحده قال وسمعتهم يذكرون ان سفيان دخل مسجد بيت المقدس فصلى <تصفيق> فيه ولم يتبع تلك الاثار ولا قل الصلاة فيها وكذلك فعل غيره ايضا ممن يقتدى بهم وقدم وكيعنا ايضا مسجد بيت المقدس فلم يعد فعل, فلم يعد فعل الفعل سفيان لم <تصفيق> يعد فلم يعدوا في علم السفيات. ما رد؟ ما رد؟ الآن ما ذكره من الظاهر في النقل عن مالك بن أنس وغيره من علماء السنة كانوا من علماء المدينة كانوا يقرأون التيان يش تيان المساجد. وتلك الآذار للنبي صلى الله عليه وسلم ما عدا قباء وحده لماذا استذنى قباء الحديث, الحديث. استذنى لما ورد فيه من الحديث من تطحر في بيتي حيث الصعيد من تطحر في بيتي ثم أدا قباء صلى فيه ركاعدين كان له كأجر عمره هذا من ناحية القول أما من ناحية الفعل النبي صلى الله عليه وسلم أثاب قباء فصلى فيه ركعتين أنت إذا نظرت إلى قباء ماذا تصنع؟ تصل ركعتين اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام فستتناول ما ورد بالحديث ومع ذلك لاحظ أنه مثل القسم الأول المذكور في تتبع الأمكنة التي جعلها الشارع موضع عباده. اقتداءاً بالنبي عليه الصلاة والسلام. ويدخل في هذا عموم. إذا كان المسجد وإن كان النبي لم يأتيه إلا مساجد محدودة مثل مسجد الأقصى، مسجد عليه الصلاة والسلام، مسجد كوبا، مسجد مسجد الحرام. لكن عموم المساجد الآن اللي يصلي فيها الناس أنت تأتيه بسنة من؟ سنة النبي عليه الصلاة والسلام. بلك بذلك أجر. لكن المشار إلي هنا أماكن مخصوصة جعلت للتعب خصص بأجر معين فإن لكل المساجد هي أجر لكن هذه خصص بأجر معين فأنت أيضا لما تأتيها هناك ضوابط تحكم، هل تأتيها مثلا وتتمرق بترابها باعتبار أنها بركة لا يجوز. هل تأتيها مثلاً وتتمسح بأبوابها؟ هل يأتي مثلاً مس الإنسان مس الأبواب؟ يجلس عند أبوابه ويمسح به أو يتمرّر بترابه أو بحصبائه أو بالعثاءه؟ هذا لا يجوز. فإنما يأتيه على وجه السنة كما أتاهم النبي عليه الصلاة والسلام. وسئتي لهذا الترتيب عند المصنف لأن حتى هذه الأمور منظمة ومرتبة في الشريعة. فلو جاء إنسان نقل هذا الأمر المشروع إلى درجة أعلى فقال لا نأتيها ثلاثة مرات من سواء ينكر عليه الحلم أو لا لأن النبي لم يصنع ذلك. لو جاء مثلا فقال لا إثيانه واجب ينكر عليه أهل العلم أو وينتقل عمله مع أنه مشروع يصبح غير مشروع هذا هذا كلام الشاطب أن يكون العمل في أصله مشروع فينقلب فيصبح غير مشروف اتيان قباء مشروف لكن لو كل واحد قال انا من المدينة كل يوم لازم اروف قباء ينكر عليه اهل العمل ينكرون عليه لماذا لانه يراه انسان جاهل فيظن ان اتيان قباء كل يوم سن هذا ليس صحيح. يأتي انسان اخر فيظن ان اتيان قباء واجب فهذا تحريف للشرع وتدير للشرع وتدريس على المكلفين وعلى العواقع فحتى الاتيان منظم مرتب وفقا ترتيب شرحي أما بقية المساجد قال كانوا يكرهون ايتيان تلك المساجد مساجد النبي عليه الصلاة والسلام صلى فيها أو صلى فيها بعض أصحابه جاء الناس فجعلوا هذه المساجد منزلة والشرع لم يجعلها منزلة مثل عموم المساجد الأخرى ومن أسمائها في المدينة وهي مشهورة مسجد الجمعة النبي صلى فيه أول جمعة من. مسجد القبلتين مسجد الإجابة مسجد الفتح وحوله مساجد كديرة مسجد المصلى هذه العلماء كانوا ينكرون المثيان لأنها هي والمساجد الأخرى في حكم واحد النبي عليه الصلاة والسلام ما قال ركعتين في مسجد القبلتين أو مسجد الإجابة أو مسجد فلاني فلأ لو قال نعم تلهم في مقتضى السنة وأيضا تطبق السنة في ذلك ما تزيد على ذلك لكن النبي ما حصها المساجد فالذين خصوها بهذا خصوها من دون المساجد الأخرى وجعلوا لها حصية مثل مساجد التي هي قبور الصالحين جعلوا لها خاصية فهذه الخاصية لا أصل لها أليس لهذه الشرعية وهذا ما ذكره مالك قال يقرؤون تلك المساجد لأن هذا أول الإحداث هذا أول الإحداث وما قدر الإحداث الأمة بعد ذلك لا بسبب هذا وتلك الآذار للنبي عليه الصلاة والسلام أي أنهم يقولون أن النبي شرب من البئر الكولانية أو جلس بالحديقة الفلانية والبستانة الفلانية أو مر من هنا أو مر من هناك هذا أيضا يتعون أن ذلك لأنه طريق لتتبع آثار الأنبياء على غير بيّنة وحدة أنه ليس هناك شيء محدد ليس هناك شيء ملموس ما يأتي إنسانا يقول يأتي التبرك بآثار النبي الحسية مشروع يقول نعم, نعم هذا صحيح مشروع لكن هذه الآثار التي يحددها الناس من أنهم هم هناك لا أصل لها ومن ثم يدخل تتبعها في باب البدع هنا قال ابن ولدان فعليكم بالاتباع لأئمه الهدي المعروفين فقد قال بعض من مضى كم من أمر هو اليوم معروف عند كثير من الناس كان منكرا عند من مضى هنا في أمر يكون معروف الآن لكن قبل, قبل فترة منكر عند من عند آخرية عند آل سنة منكر وقد يكون الإنسان نفسه هذا الأمر منكر عنده قبل سنين ويصبح معروف عنده هذا يحصل ولا لا يحصل فالإنسان يختن نفسه بنفسه يمكن أمره قبل عشر سنين ما ما, ما, ما يجبه يصلح يجي مع تجار البدع والقهوى يدخل فيه ولا يتأنيسه حلال أم حرام؟ فأصبح قبل ذلك عنده إيش؟ ممكن، واليوم أصبح عنده إيش؟ معروف. وهذا كما يقع للأفراد، يقع للجماعات، ويقع للجماعات. لماذا قال <تصفيق> سفيان هذا الكلام؟ لماذا؟ قال؟ لماذا قال ذلك؟ ماذا قال هذا لأن العادة كما تعلمون الناس يحتاجون لماذا؟ لأن الأمر موجود وهل كونه موجود يدل على أنه صحيح فما يحتاجون أن الأمر عليه الأكثر وهل كون أكثر الناس عليه يدل أنه صحيح هل كفر عيادا بالله أكثر أهل عليه. وما أكثر الناس ولو حرصتها ومؤمنين المذاهب الضال لهم وحرب ما يمكن أن تقيس هذا بالكثرة ولا حتى بالوجود لأنه من قبل يكون هذا الموجود منكرا واليوم يكون هذا الموجود نفسه معروف فلا يمكن أن هذا. إنما تتبع هذا أن تتبع الدليل، الدليل الدليل الشرعي أن خالفك أكثر الناس أن العبرة ليست المكثرة الأدلة التي ذكرها أهل العلم على عدم على عدم جواز التغرض تلك الأمكنة التي مر بها النبي عليه الصلاة والسلام وذهب إليها ما عدا مواضع العبادة التي وردت في المفسس الشعري وشيل كل هذا الاستثناء. يدفع بآلاء مسجد الحرام، مشاعر، مسجد المسجد النبوي عليه الصلاة والسلام، مسجد الأقصى، مسجد الكعبة. والمقصود بالتبرك هنا طلب الأجر فيها في العبادة المشروعة. يعني عندي قيدين الآن. قيد الأول ما ورد في الشارع التنصيص على أنه موضع عبادة. القيد الثاني أن تعبد الله فيه بما شرع. لا تملك إلا هذا. إذا كنت تريد صاحب سموه، لا تملك إلا هذا. فقيض الأماكن لا يجوز التبرع بها لحال من الأحوال. والأدل على ذلك كثيرة منها عدم وجود الدليل على جواز التبرع في وصف باب تلك المواضيع. ما في نص شرعي. والعبادة الكفية أو لا تبرع في حبادة وليس في العبادة. تبرف عبادة والعبادة توقيفية أو لا توقيفية تحتاج إلى دليل أو لا تحتاج إلى دليل فمن زعم أن مكانا معين من آثار نبي أو صالح من الصالحين يتبرك به فليأتي بدليل على ذلك قل هاتوا وكانكم كنتم صادق الأمر الثاني لم ينقل عن أحد من الصحابة الله يعليه مع شدة محبتهم ورغبتهم في اتباع السلام لم ينقل عن أحد منهم أنه يتبرك بتلك الأمكنة ويرى أن ذات المكان موضعا للبركة الأمر الثالث نهي دليل نهي السلف عن ذلك عن طريق القول وعن طريق الفعل أين أقوالهم كما سمعتم في مساقها. المصنن أفعالهم أين هي مثل قطع الشجرة ونحو ذلك الدليل الرابع سد لذريعة الشر سد ذريعة الشر الدليل الخامس لأن الصلاة عند مواضح هذه الآثار تشبه الصلاة عند المقابر تشبه الصلاة عند المقابر من حيث أن كل منها غير مشروع الصلاة في مواضح الآثار هذه نعلمية عنها والصلاة عند المقابر تشترك في ماذا؟ لأنها صلاة في غير موضع عبادة يظن صاحبها أنها طريق للعبادة هذا الاشتراك والقياس بين الصورة البيت فيأتي الإنسان يصلي بالمقابل يا أخي ليس تصلي من المقابل هذا ليس موضع عبادة لماذا تقصه بالصلاة لماذا تقصه بالعبادة ونزيده أمر آخر نقول الشريع نهج عن ذلك ومع ذلك يترك نحي الشرع ويخص هذا المقام بالعبادة أي شيء يدل عليه يدل علينا يدل علينا دعو كذلك من تتبع الآثار ومنهي عنها ومنهي عن تتبعها فصلى بيها نقول له هذا من يلعن ثم نقول أيضا هذا ليس موضع عبادة على وجه الخصوص فمن أين لك أن جعلته موضعا خاصا بالعبادة ولذلك الصلاة في تتبع آله الأمكنة أشبهت الصلاة عند القبور ولذلك ورد الحديث فعن الله الجهود والنصارى اتخذوا القبور أنبيائهم مساعدة هنا في كتاب تستطيعون منه اسمه التبرر أنواعه وأحكامه رسالة دكتوراه تبرّق في كتاب تسميه ابنوسم تبرّق أنواعه وأحكامه رسالة دكتوراه تبرّق هذا التفصيل مأخوذ منه هو تفصيل جيد تبرّق أنواعه وأحكامه دكتور ناصر الجديع يقربنا كماني. وقد كان مالك يكره كل بدعة وإن كانت في خير، وجميع هذا ذريعة لأن لا يتخذ سنة ما ليس بسنة، أو يعد مشروعا ما ليس معروفا. وقد كان مالك يكره المجيء إلى بيت المقدس خيفة أن يتخذ ذلك سنة، وكان يكره المجيء قبور الشهداء. ويكره مجيء قبا خوفا من ذلك مع ما جاء في الآثار من الترغيب فيه ولكن لما خاف العلماء عاقبة ذلك تركوه طيب بارك الله من يفسد ما نقل عن مالك ونقله نوضع في الصالحة الفدع قول مالك رحمه الله يكره كان يكره كل فدعة وإن كانت في خير من يفسد قوله في خير سنة. من حيث الأصل الباب الذي ذكره المصلم هو أن يكون العمل الأصلي مشروعاً ويؤدي إلى غير المشروع قد يقول الإنسان يا أخي العمل المشروع كيف يؤدي إلى هذا المشروع مم. مما أضيف إليه ما يفسده. العمل المشروع مقصده الاتباع والعمل المشروع مقصده الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام والعمل المشروع مقصده توحيد الله وتعظيمه فإذا انقلبت هذه المخاطب بسبب فعل المكلم فأدخل على العمل المشروع ما يفسده فإنه يصل إلى ضد هذه المخاطر مثل لو أعطي الإنسان دواء الدواء من حيث الأصل له. لكن أدخل على هذا الدواء ما يفسده فإنه لن يحصل منه الفائدة ورجوه منه فهنا هذا العمل كي تياني كباء خير كما ذكر لنا. مجيء قبور الشهداء مشروع ولا لا مشروع زيارة القبور عموما مشروعه أم لا مشروع مشروع بشروط المعروف قبور الشهداء مشروع الاتيان وهؤلاء مشروع من حيث الأصل مشروع لكن لو جاء إنسان فنقل المشروعية إلى السلية في كل سبوع أو في كل شهر يكون هذا تدخل منه بالحكم الشرعي ولا ما هو تدخل تدخل فيه ابتداع هذا التطبيق على ما ذكر في البدع الإضافي يكون بهذه الإضافة هذا مش معنى البدع الإضافي يكون بهذه الإضافة انتقل من على المشروع الابتداع. لو أنه لما ذهب إلى هناك ذهب بالنساء ثم أخذوا أن يقوم أو ذهب الرجال فدعوا أصحاب القبور ينتقل،, ينتقل الأصل المشروع من الاتباع إلى أي شيء إلى الابتداع ويكون نوع الابتداع هنا الشرك الأفضل فأصل العمل عند مالك في خير، لكن خشية على الناس أنهم ينتقلون من هذا الخير إلى شر، وهذا من شدة من السلف التسلف. من هذا الخير إلى شر، وهذا من شدة من قوة التسلف. لا يعني كيف قوم؟ يلاحظون أحوال المكلفين، يلاحظون واقعهم. الإسلام هذا لا لا لا ينتشر بمجرد الكلام، ولا يفهم الإنسان أيضا بمجرد النظر المجرد والدراسة المجردة. لا بد تعيشوا في واقع، ولا ولا بد أن تفهم أحوال المكلفين. هذه الصورة فهمها مع السلف نظر مالك أن الإنسان سيذهب في خياله. اي الاصل العمل ايش اصله مشروع لكن هذا الخير ماذا يمثل عند هذا الانسان لو انه ضبطه بضابط الشريعة تماما ماذا يمثل يمثل اجرا طيبا لكن ليس مثل صلاة الجماعة صحيح هذا ولا لا أو هذا اذا ضبطه بالضوابط ذهب يصلي إلى الله في قباء فإنه ليس مثل سنة يصلي ركعتين مثلا ما هو مثل لو حضر وصلى صلاة الجماعة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فهذا العمل في خير ودرجته معلومة أدنى من درجة صلاة الجماعة وفيه احتمال كبير أن هذا العمل هذا المكلف لا يضبطه بالضوابط الشرعي وهو في أصله ليس من السنن التي تتكرر وإنما أصله مشروع فرأى مالك أن في مثل هذه الأمور ينهى عنها تخوفا على أفعال هؤلاء المكلفين حتى ينظر في أمرهم أو يبين لهم أو يكون له شأن في مثل هذه الأمور هذا معنى قوله هنا كان مالك يكره كل بدعة وإن كانت خير أي إن كان أصلها خير ثم بعد ذلك تنتقل إلى أصل غير مشروع ومثلها اتيام بيت المقدس يفرض واحد كلا كان أدهم مثلا بيت المقدس فكر الله وأسره من اليوم إذا تمكن الناس يريدون إلى بيت المقدس مثلا فذهب إنسان وأنت تعرف أنه سيدهم مثلا إلى كذا وإلى كذا من الأماكن البدع. ماذا تقول تنهى ولا تترك ويلهب فهذا رأيه مالك في هذه المسألة وكذلك قبور الشهداء لو أنه ذهب إلى قبور الشهداء والعمل في أصله مشروع لكن أنت تعرف من شأن المكلف هذا أنه سيعد أمور غير مشروعا حين أنت نهى وقال ابن قنانة وأشهب سمعنا مالكا يقول لما أداه سعيد بن أبي وقاص قاس وددت أن رجلي تكسرت وأني لم أفعل وقال قد سئلها بمجرد طيب بارك الله بك واش تفهم من هذا؟ مم في احد يفهم من هذا المخصو شيء؟ مم وذهب الى بيت المقر الساعة مم مم أنا ما أظهر المعنى لكن أنت أنا أحد ظهرت له شيء مم. فضل صحيح فتمنى أنه لم يكن لكن من الذي يتمنى أنه لم يكن أو سعيد, سعيد. قال وددت أني رجي تكسر طيب أين ذهب حتى ود هذا طيب هذا تقريب أصله جزاك الله حينك هذا قريب طيب يعني النص يفسر حول هذا، كلام المنقول يفسر حول هذا، لكن نظر ليس فيه تحديد المكان أين ذهب، أه لكن أه كلام الإخوان جيد في هذا، أنه ذهب إلى مكان وخشي أن يقتدي به العامة أو أن العامة يحتذون فيه أمور غير مشروعة، وخشي أن يقتذوا به، فقال وددت أن الجري حسرت وأني لم أفعل هنا، طيب. وسئل ابن كنانة عن الآثال التي تركوا بالمدينة فقال أثبت ما في ذلك عندنا قباء إلا أن مالكا كان يكره مجيئها خوفا أن يتخذ سنة وقال سعيد بن حسان كنت أقرأ على ابن نافع فلما مررت بحديث التوسعة ليلة عاشراء قال لي حرق عليه حوق. حوق عليه قلت ولما ذلك يا أبا محمد قال خوفا من أن يتخذ سنة لاحظ هنا أنه الآن الآ... الآ... الآ... الآ... الآ... الآ... الآ... الآ... الموضوع يتعلق بحديث التوسع ليلة عشر فسعيد بن حسان وهو حجازي روى عن ابن صغير بن عمر وعن نافع ابن عمر الجمحي ظن أن هذا الحديث صحيح ظن أن هذا الحديث صحيح فأمر بالتحويق عليه التحويق عليه يعمل عليه جائرة مثل الملاحظة يعني لا يعمل به ليش خاف من هذا خوف من أن يتخذ, يتخذ سنة أو أنه له نظر بالحديث هذا الاحتمال الثاني أنه له نظر في سند الحديث فأراد أن يعلم عليه بعلامه حتى لا يأتي إنسان آخر بيدظن أن هذا الحديث مما يعمل به دقيقة واحد فيه احتمال احتمالين لهذا الاحتمال وهذا الاحتمال في احتمال أنه لا يرى الحديث صحيح في احتمال أنه يراه صحيح ولكنه خوف المآل فيما يترتب عليه من الابتداع تركه هو أنه يرى غير سوء هذا بالنسبة لتفسير أول سعيد بن حسان في هذا الموضع أما الحديث عند أهل العند المحققين ليس صحيح لا أصل له حديث التوسع في يوم عاشوراء لا أصل له رواه سفيان عن انتشر أنه بلغه يعني السند الآن غير متصر قال أنه بلغه وغير معروف أيضا السند أنه بلغه من وسع على عيالي يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته قال الإمام أحمد لا أصل له وليس له إسناد ثابت قال لا اصل له وليس له سنة جدا. وقال شيخ الاسلام موضوع اينا اقرب هذه امور جائزة او مندوب اليها ولكنهم كرهوا فعلها خوفا من البدع لان اتخاذها سنة انما هو بان يواضب الناس عليها مظهرين لها وهذا شأن السنة واذا جرت مجرى السنة صارت من البدع بلا شك فإن قيل كيف صارت هذه الأشياء من البدع الإضافية والظاهر منها أنها بدع حقيقية لأن تلك الأشياء إذا عمل بها على اعتقاد إن أنها سنة فهي حقيقية إذ لم يضعها صاحب السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه فصارت مثلما إذا صلى الظهر على أنها غير واجبة واعتقدها عبادة فإنها بدعة من غير إشكال لاحظ هنا كل التركيز على وجوب المحافظة على الأحكام كل حكم كل حكم في مرتبته التي وضعها الشارع عليه حتى لا يتدخل المكلفون في تغيير الشريعة ويؤدي بهم بعد ذلك إلى الجهل وينقلهم الجهل إلى المخالفة وإلى التعبد على غيرهذا هنا هذا إذا نظرنا إليها بما وإذا نظرنا إليها أولاً فهي مشروعة من غير نسبة إلى بدعة أصلًا، فالجواب أن السؤال صحيح، إلا أن لوضعها أولاً النظرين أحدهما من حيث هي من حيث هي مشروعة فلا كلام فيها. يعني من حيث أنها مشروعة مثل إتيان القباء مشروع، لكن سيتغير الحكم. بالنسبة للمآلات ما معنى المآل ما يقول إليه أمره العمل مثل صدقتك أنت الآن تتصدق على إنسان مشروع الصدق ولا غير مشروع لكن لو ذهبت وتمنع عليه صار عملك مشروع ولا غير مشروع هذا معنى المآل ما يقول إليه الفعل لأن العبرة بالمآل هنا. والثاني من حيث صارت فسبب الموضوع لاعتقاد الفدعة أو للعمل بها على غير السنة فهي من هذا الوجه غير مشروعة لأن وضع الأسباب للشال لا للمكلف والشارع لم يضع الصلاة في مسجد قباء أو بيت المقدس مثلا سببا لأن تدخل سنة يعني ما وضع سنة على الدوام مثل العمر في رمضان الآن اللي تلقى العلامات ينبهون الناس دائما حتى لا يقتل بعضهم بعضا قال في رمضان مشروعا مشروع لكن هذا الشارع جعلها سنة في الشهر كله فهذا يبدأ واحد يأخذ عمره أول يوم وثالث ورقم عشرين في آخر الشهر تغيير الأحكام الشرع ما شرع هذا باعتبار المآل أمله غير مشروع وإن كان العمل في أصله مشروع هنا. ووضع المكلف لها كذلك رأي غير مستند إلى الشر فكان ابتداعا وهذا معنى كونها بدعة إضافية وضحت في هذه ما معنى البدعة الإضافية يعني بحسب ما ينضاف إليها فيفسدها ويخرجها عن مقصود الشارع ويخرجها عن مقصود الشارع أما إذا استقر السبب وظهر عنه المسببه الذي هو اعتقاد العمل سنة والعمل على وفنه فذلك بدعه حقيقية لا إضافية ولهذا الأصل أمثلة كثيرة وقعت الإشارة إليها في أثناء الكلام فلا معنى للتكرار وإذا ثبت بالأمور المشروعة أنها قد تعد في بالإضافة فما ظنك بالبدع الحقيقية فإنها قد فإنها قد تجتمع بيها أن تكون حقيقية وإضافية معه تكون حقيقية وإضافية تكون حقيقية وإضافية معه لكن من جهتين فإذا فدعة أصبح ولله الحمد هذه أصبح ولله الحمد أزادها بعض الناس قبل الأذان هذا مثال تطبيقي. والمثال الثاني كما كما مضى معكم إتيان قباء وقس على ذلك بقية الأمثلة أو أن بعد ما ينتهي من الأدان يقول اللهم صف المجربون يقول اللهم صلي على محمد وعلى آله محمد كما صليت على إفراهيم وعلى آله ويلحق الصلاة بالأدان ويلحق أدعية معينة بالأدان يؤذن ويلحقها فما حكم ذلك متى يكون هذا بدعة حقيقية ومتى يكون بدعة إضافية هيا أقرأ بارك الله فإذا بدعة أصبح حول الله الحمد في نداء الصبح ظاهرة ثم لما عمل ظاهرة كيف يعني تصير إيش تصير بدعة إضافية ولا ليش تصير أو بدعة حقيقية هيا أقرأ شبائي المسنف أقرأ بارك الله لما عمل بها في المساجد والجماعات مواظبا عليها لا تترك كما لا تترك الواجبات وما اشبهها كان تشريعا اولا يلزمه ان يعتقد فيها الوجوب او السنة ان يعتقد فيها الوجوب او السنة وهذا ابتداء امثال اضافي يعني انت اذا خرجت من بيتك فقلت اصبح اول الله هذه هي مشكلة, مشكلة؟, مشكلة؟ اصبحنا وأصبح الملكولله ما فيش لكن إذا ربطها بنداء الصبح أصبحت بدعه لأن انضافت إلى أي شيء أمم انضافت إلى المشروع وليست منه هذا الأول قال في نداء الصبح ظاهرة فتصير بدع إيش ما معنى ظافية بما أضيف إليها من الحاطئة بالأذان ابتداء أو انتهاء وإلا هي في حد ذاتها ليس فيها شيء هذا الأمر الأول في كون يبدع أيضا فيها. الدرجة الثانية أنها أنه يظهرها ويواضب عليها يواضب عليها مواضبة تعد تشريعا ليش سمها تشريعا لماذا سمها تشريعا طيب المواضبة تسمى تشريع وللساعة ما قال قال يلزمه أن يعتقد الوجوب ما ما قال أنه اعتقد وجوبها سيأتي في قسم ثالث كيف سمى هذه المواضبة تشريعا لأن المواضبة فيها تثبيت لهذا العمل فيها تثبيت لو عمله مرة يمكن ما أحد يقتدي به وينساه الناس لو واضب عليه مرات لو واضب عليه مرات ثبت التشريع يثبت ولا ما يثبت الموضوع التشريع قد يكون بالكتابة وقد يكون بالفعل والعرف المتكرر الأول تشريع مكتوب الأول تشريع مكتوب مثل الدساتير الدساتير الوضعية مشروع ايش عفوا الدساتير الوضعية تشريع ايش مكتوب تشريع مكتوب يشرعه البشر من عندها فلسل ما يكتبون هو تثبيت لهم، وقد يكون التشريع غير مكتوب مثل ايش مثل الدساتير غير المكتوبة، الدساتير الأمم القديمة، كثير منها ما هو مكتوب. مثل الأحكام اللي كانت حاكم عليها أحباد القبور في بعد النبي عليه الصلاة والسلام، المشركين، هل كان شيء مكتوب عندهم؟ ما كانوا أهل الكتاب، لكن يحفظونه، ما يفوتون من شيء، حافظينه. هذا تشريع والله نعاه عليه ماذا التشريع؟ لكن مكتوب ولا غير مكتوب؟ غير مكتوب. فالتشريع ينقسم قسم إلى قسمين، مكتوب. وغير مكتوب. مكتوب المكتوب مثل الدساتير الوضعية, الوضعية غير المكتوب هو نفسه أحكامه وتشريع وتشريع تحاكم الناس إليها لكن ليس بمكتوب يسمونها الدساتير غير مكتوب النوع الثاني هذا من الابتداع طبعا هذه الدساتير السابقة كلها من البدع هذا التشريع المذكور هنا قال كان التشريع لاحظونا هو لم يكتبه لكن كيف كان تشريعا من جزء التشريع غير المفتوك فلما واضب عليه ثبته بذلك قال يظهره واضبا عليها لا تترك كما لا تترك الواجبات أصبح تثبيته لما وثبيت لها هذا التشريع قال ويلزمه أن يعتقد فيها الوجوه لكن هو ما قال اعتقد الوجوه فتصير بدعة إضافية ولا حقيقية إضافية بدعة إضافية لأنه أضاف إليها العمل المتكرر الذي ثبته بها. طيب. طيب. النوع الثالث الآن. اقرب اقرب. ثم إذا اعتقد بها ثانية السنية أو الفضية صارت بدعة من ثلاثة أوجه. إذا إذا سألت الآن كيف صارت في العم ثلاثة أوجه؟ تقول الأول ربطها بالأذان تقديما أو تأخيرا الثاني المواظبة عليها والاستمرار حتى أصبحت كالتشريل الثالث التصريح باعتقاد الوجود ومثله يلزم في كل بدعة أظهرت والجزمت يعني أنت الآن قس يقول لك المصنف قس على ذلك أنواع البدع التي أحدثها الناس هم واما اذا اخت الاختبيه تختص وختص اما اذا خبيه او خفيا اما اذا خفيا أم. واما اذا خفيا واختص بها صاحبها فالامر عليه اقطب فيا لله ولي ويا للمسلمين ماذا يجني المبتدع على نفسه مما لا يكون في حسابه وقال الله شكروا انفسنا في فضله اللهم بي. صل على صلى الله عليه وسلم الحمد لله صلى الله عليه وسلم ورسول الله كثير من الأسئلة وردت وهذا أيضا منها تقول كيف نفسر فعل ابن عمر رضي الله عنهما في تتبعه لآثار الرسول صلى الله عليه وسلم وبما يجاب عنه هذا ذكروا أهل العلم ذكروا أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان في طريقه إلى مكة يتتبع بعض الماكن التي كان يصلي فيها النبي عليه الصلاة والسلام فيصلي فيها وهذا فسروا أهل العلم المحققين في أن ابن عمر رضي الله عنه ما كان يعتقد البركة في نفس المكان وإنما عرف عنه شدة الاختداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وهذا معلوما عنه كان معروفا عنه شدة الاختداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وكان يحب أن يصلي حيث صلى النبي عليه الصلاة والسلام ومثله حديث عتاب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يتمكن من في المسجد فصلى النبي عليه الصلاة والسلام في بيته فجعل عتاب لذلك المكان مصلا له فالعلماء فسروا ذلك لأحد التفسيرين أما الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في هذا الموضع ليصلي الناس معه فيه فكان عتاب يصلي فيه وفسر ابن حجر بتفسير آخر وهو أن الصحابي الجليل كان يريد أن يعرف محل القبلة على وجه القطعية ولها تفسيرات كثيرة ومن ذلك في علم عضا لكنهم لم يكونوا يرون أو يعتقدون التبرك بنفس المكان والكلام في الآثار بالتبرك بالآثار والأمكنة فيما ذكره المصنف هو التبرك بالمكان نفسه فهذا لا أصل له تبرك بنفس المكان لا أصل له. حتى في القسم الأول المذكور وهو ما كان يقصده النبي عليه الصلاة والسلام للعبادة فإن التبرك فيه إنما هو بقصد طلب الأجر بالعبادة في ذلك المكان لو قال إنسان أنا بطلب البركة في هذا المكان مش المقصود المقصود أنه يصلي فيه ويتبع السنن فيه ويطبقها بشروطها الصحيحة ولا يحدث البدع فيه رغبة في الأجر من الله فالبركة هنا مقصودة الأجر من الله ولذلك أنكر أهل العلم على من تبرك بنفس المكان أنت مثلا تصلي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ولك بالصلاة أجر عظيم لكن هل تتبرك ببراط المسجد؟ بأبواب المسجد؟ بالقبر مثلا؟ لا؟ أنت تصلي مثلاً في المس في في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة وترجو بركة هذا الأجر عليك وعلى ذريتك ويتقبل الله منك ويبارك الله وبارك الله لك في الأجر في الدنيا والآخرة كلها أنت ترجو هذا لكن هل أحد يجيز لأحد؟ هل يتبرك ببلاطه أو بأبوابه أو يتمسح بكذا أو بكذا أو يتمسح بالصالحين فيه مثلاً؟ أو مثل ما يصنع بعض الجفال يتمسعون بأئمة الحرم أو غير ذلك ودعوة أن هذا المكان قد جاء فيه النبي أو صلى فيه النبي عز وجل فحتى هذا الجزء وهو أن يكون قد قصد للعبادة شرعا فأنت مقيد فيه بقيدين. الأمر الأول أن تأتي موضعا قصد للعبادة قصد النبي للعبادة وأن لا تأتي موضعا غيره. الأمر الثاني يعني ألا تأتي موضعا غيره للعبادة الأمر الثاني أنت مقيد فيه بأن تطبق فيه السنة ولا تتبرك بنفس المكان يعني تعتقد أن المكان يضر أو ينفع أو غير ذلك حتى أن العلماء لما تكلموا عن مسح الحجر الأسود قالوا أنه لا يضر ولا ينفع لأنه حجر لكن أنت تقتدي فيه بفعل النبي عليه الصلاة والسلام وقال عمر رضي الله عنه كما قال غيره نعلم أنك حجر لا تضل ولا تنفع ولولا أن الآيان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلنا فكونك تقبله أو تستلمه تطلب الأجر من الله لكن لا يجوز بحال أن تعتقد أنه ينفع ويضر ومثل هذا فعل ابن عمر ما كان يعتقد أن المكان ينفع ويضر أو يعتقد أن في المكان بركة بحيث أن المكان يتعبد بذلك ما كان يقول هنا أخبرنا أحد الناس بأن الصلاة في المساجد السبعة فيها أجر فقمت بالصلاة فيها فعلا علي إيتم في هذا أن بكلام أمة أهل العلم لا تأخذ بكلام فلان فلان. لكن ما دمت عملتها أنت وأنت, وأنت تجهل ولم تقصد يعني تخصيصها من دون المساجد لكن لو لو لو قصدت تخصيصه الآن بعدما علمت فلا شك أن هذا مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. يقول السائل هنا إنسان أتى إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندما ذهب إلى قبل الرسول قصد السلام عليه وعلى صاحبيه وعندما انتهى من ذلك تقدم إلى الأمام واستقبل القبلة ورفع يديه ودع الله سبحانه وتعالى ونيته الدعاء وليس قصده أن يكون ذلك الدعاء عند القبر فهل هذا المكان من الأماكن المنهية المنهي الدعاء عندها نرجو التوضيح. هذا أصاب السنة هذا الرجل الذي صنع ذلك لا يعد في علوم خالها لأن الدعاء في المسجد الدعاء في المسجد مشروط. هو دعاء في المسجد النبي عليه الصلاة ودعاء مستقبلا القبلة ولم يدع مستقبلا القبرى فالدعاء في المسجد مشروع وأما صفة السلام على مسجد النبي على قبر النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن دخل مسجده فهي أيضا صفة المشروعة يقول هل الصلاة النافرة في الروضة في المسجد النبوي لها أجر أرضا من أي مكان في المسجد هذا محمول على حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما بين من بري وقبر روضة من رياضي الجنة، أحسن ما بين منبري وبيتي روضة من رياضي الجنة. هذه الأسئلة السابقة في فعل ابن عمر، الله عنه. يقول ما رأيكم في التكبير في مصل العيد؟ بحيث يذكر الناس يذكر الناس مشروعية التكبير أو للدلالات بعض الناس على موقع مصلح. الجواب على هذا أن نعلم السنة في ذلك السنة في ذلك التكبير كما ورد التكبير لأحاد الناس وليس لمجموعهم يعني ليس التكبير ليس الذي شرع تكبيرا جماعيا وإنما التكبير فردي والدليل أنه فردي أن كل إنسان يخرج من بيته يخرج من بيته واحد ولا جماعة ولا لابد يأخذ الجيران معه وخارج من البيت ويكبر وإذا كان ساكن وحده الأزم يبحث عن جماعة ويكبر معهم التكبير معروف في أصله فردي وإذا جاء المسجد يكبر وحده وإذا التقت أصوات الناس فلا بأس بذلك أما أنه يقصد التكبير الجماعي يعني أن التكبير شرع جماعيا فليس بصحيح؟ لم يشرع جماعيا كون مدى الرجل في السوق ويسن التكبير في السوق بعد غياب شمس آخر يوم من رمضان وكذلك في أيام التشريك جاء واحد منه وكبر ثم كبر الناس وبعد ذلك فارتجت منها بالتكبير فلا شيء في ذلك لأن أصواتهم التقت فصار أصواتهم أشبه بأصوات الجماعية لكن لم يقصدوا لذلك كما كان ابن عمر وغيره كبر فكبر الناس معه لكن ما جاء حدث يستدلب هذا الحديث فأن التشريع أصل الشريعة قصدت للتكبير الجماعي، الشريعة قصدت للتكبير الفردي. وإذا اجتمع الناس يصير تكبيرهم جماعي طبيعي، لكن لا يقصدون إليه. اجتماع لا يقصدون إليه. ما يصبح مرتبطين برجل واحد. إذا كبر كبروا، وإذا سكتا سكتوا، وإذا كبر مرة أو مرتين كبروا مرة أو مرتين، إذا كبر أكثر من ذلك كبروا أكثر من ذلك، وإذا سكتا سكتوا. هذا ما يشرح ليس قصد الشارع حاجة هنا يقول هنا ما معنى قولهم من لم ينفعك لحظه لم ينفعك لفظه هذه عبارات أدبية هذه عبارات أدبية يمكن يقصد يعني من لم يؤثر فيك بفعله ورأيت فيه قدوة صحيحة فإنه حين يكون قوله مخالف لقوله لفعله يعني يقصدون بهذا يقول السائل هنا، لكن هل هل هل يشرع استقبال القبلة بعد كل زيارة لقبل النبي عليه الصلاة والدعاء؟ هو مفهوم الزيارة عند الناس يظنون أن الإنسان كل ما دخل المسجد لا بد أن يذهب إلى قبل النبي عليه الصلاة. هذا ليس بصحيح. فالصحابة رضوان الله عليهم حتى لو كانوا من سفر إذا أول ما يقصدون المسجد لا يقصدون القبل. ثم إذا دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قد يسلم وقد لا يسلم قد يسلم مرة أخرى وكذلك ما يرتبط بصفة الزيارة يجب بالضرورة أن يكون لها يعني دعاء في كل وقت معين مثلا مثلما يصنع بعض الناس الآن في أدعية معينة وفي كتب معينة وفي مطوف وفي مزور وفي الصحابة رضوان الله عنه كان يأتي الرجل من السفر فأول ما يعمد إلى المسجد فيصلي، وقد يدخل وقد يسلم وقد لا يسلم يقول السائل هل يجوز لعن الكافر بعينه وهل يجوز لعن الفاسق والمبتدع والعاصي الجواب لا يجوز بالعين. لماذا؟ لأن المؤمن ليس بلا ولا محاش هذا الأمر الأول الأمر الثاني بالنسبة للفاسق ورد فيه النهي الصريح وقد أقيم الحد على رجل عند النبي عليه الصلاة والسلام فسبه بعض الناس فنهاهم عنه فنهاهم عن سبّه عليه الصلاة والسلام واللعن سبّه والأمر الثالث أن لعن الفاسق والمرتدع والعاصي المعين أي فلان ابن فلان المعروف ولعن الكاذر المعين المعين يعني التي عينه معروف يعني تعرفه فلان ابن فلان لعنه مخالف لمقصد الشارع لأن الإنسان إذا لعنه ما معنى اللعن؟ الطرد من رحمة الله وأنت ما شأنك معه ما شأنك معه أن كنت في حال دعوة وبيان بالنسبة للكافر يعني حالك معه ينقسم إلى قسمين إما أن تكون في حال دعوة وبيان وإما أن تكون في حال قتال طيب فأما الأولى وأن تكون معه في حالة دعوة وبيان فماذا تقصد من الدعوة والبيان ادخاله إلى رحمة الله لعله يستجيب وتفرح إذا استجاب ولا لا تفرح لأن أجره سيصير في ميزانك وينجي الله بك رجلا من النار فكيف يكون مقصد كذلك وفي نفس الوقت تقول اللهم لعنه أي اللهم اطرده من رحمة الله يعني أنت تقصد إدخاله برحمة الله لو استجاب وأسلم وبنفس الوقت تقول اللهم وخرجه من رحمة كيف يجتمعان يجتمعان ولا لمتلاقضان وأما إذا كنت في حال قتال معه فلا داعي للعجلة لأنك لأنه إن مات في قتال ومات على كفره فهو إلى لعنة الله والعياذ بالله لأنهم حادل لله ورسوله ويصد عن سبيل الله وأما إن أسلم في حال القتال أو نحوه فهو إلى خير إن شاء الله فأنت ذكر الحالتين لا تحتاج إلى دليل هنا وقد يقول الإنسان أن هناك نوع من الكفار جاء لعنهم في القرآن أكثر اللعن في القرآن للوصف لعين الذين كبروا إن بني إسرائيل فاللعن يرد بالوصف والكفار والظالمين وإن وقع اللعن على خصوص معين فالعلم الله لشأله إذ لا أئمة الكفر الذي يصل, يصل بهم الحال إلى أن الناس يستحلون لعنهم بذلك بموجب ما أفسدوا في الأرض فهذا يختلف الحال حال إلى حال لكن الأصل ما ذكرته لكم في مسألة لعن الكافر وأما الفاسق والممتدع على العاصر دون الكفر فلا شك أن أولى ثم أولى ثم أولى ألا يلعن وإنما المقصود استصلاحه. وحتى لو عوقب هذا ما ينافي أنه لا يعاقب يعاقب لكن يعاقب العقوبة الشرعية أما اللعن فليس بعقوبة شرعية والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين